ومما يسير الله رب العالمين لا شرك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين قل غير الله أرضي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفسه إلا عليها ولا تجر وازرة نزر أخرى ثم إلى ربكم رجعتم وينبئكم بما يكون في فيه تسرفون وهو الذي جعله صلاه الأرض الارض ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما اتاكم الى اخر الايه الكريمه قل ان صلاتي ونسوكي ومحياي ومناسي لله رب العالمين لا شريك له سبق مثلها قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم يعني ان الحق سبحانه وتعالى يامر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بان يعلن شكره بربه على ان الهمه ووفقه سبحانه لتوحيد العقيده اولا قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم ثم ايضا أمره بأن يعلن شكره لله الذي وفقه لتوحيد العبادة فالفرق إذا كانت مشتتة العقيدة ومشتتة الاتجاه ومشتتة العبادة ومشتتة كثيرا من اتجاهاتها فربنا سبحانه يلقن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان يشكر الله على ان وفقه لهذا التوحيد توحيد العقيده اولا ثم توحيد العباده ثانيا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ان صلاتي اي فرائضي ونوافلي اقصد بها ربي وخالقي او بعباره اخرى اتصالي الروحي خاص بربي وخالقي فقلبي متجه نحو ربي مرتبط به لا يتجه الى سواه هذا الاتصال الروحي إذا تم إخواني لا يجد الشيطان سبيلا إلى التسلط إلى النزغات أو تحبيب الشهوات أو ترديد الشبهات فيصبح القلب محفوظا وفي حماية وحصانه لا سبيل للشيطان على هذا القلب المتصل اتصالا روحيا بربه. وهذه كما قلنا مرات ومرات إنها إذا تمت هي التي يعنيها قول ربنا سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لأن منافذ الشهوة ومنافذ الشبهة ولعب الشيطان وتسويلات الشيطان كلها تنقطع ليه؟ لأن الاتصال بالله سبحانه وتعالى ومهما اتصل الانسان بالله كان في حمايه وفي حفظ فامر صلى الله عليه وسلم ان يقول قل ان صلاتي ونسكي والنسك يب... عنده اطلاقات الاطلاق الاول هو الحج كما قال سبحانه وارنا مناسكنا واجب علينا انك عند الثواب الرحيم أرنا مناسكنا يعني أعمال حجنا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله بالمشعر الحرام يعني أعمال الحج هذا إطلاق الأول إطلاق الثاني أن المنسك قد اطلق على الذبائح وورد في قوله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو به آذن من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك وقد يطلق النسك بالمعنى العام كما ورد في قوله سبحانه ولكل امه جعلنا من سكن اي شريعه ومنهاجا وهذه من باب عطف العام على الخاص قل إن صلاتي ونسكي أي عبادتي وشريعتي ومنهاجي كله مربوط بربي وخالفي ولكن حسر العلماء قالوا إن المراد في النسك هنا الذبائح لماذا؟ لأن المشركين كانت عندهم عادات وتقاليد جاهليه انهم كانوا يتقربون بالذبائح الى المعبودات المعبودات التي كانت تمثل الملائكه وتمثل الانبياء والمرسلين المرسلين وتمثل الاولياء والصالحين فمن فكانوا يذبحون ويتقرب لما جاء الاسلام قال هذا النوع من العباده وامر بان هذا النوع من العباده ينبغي ان يقصد بها الحق سبحانه وتعالى أن يقصد به سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فالذي يذبح لولي أو يذبح لنبي أو يذبح لشجر أو يذبح لحجر أو يذبح لجن أو إنس فهذا مشرك بالله كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذبح لغير الله فقد أشرك فقد أشرك قل إن صلاتي ونسكي ومحيائي ومماتي ربك لا شريك له إشارة إلى أن هذه الأشياء إذا قصد بها غير الله كانت شركا بالله فصلي لربك وانحر لربك صلي لله واتبح لله إن صلاتي ونسكي ومحيائي ومماتي لله لله أخلص فيها لله ولا تقصد فيها سواه اذن حتى ولو ذُبِحَتْ وذُكِرَ الله اللهِ لا لابد من هذه الملاحظة قد يقول القائل أنا وإن ذبحت عند ضريح فلان أو سيدي فلان أو مولي فلان فأنا أذبح لله وأنا أسمي الله عز وجل اقول ولو سميت فهي شركم بالله لماذا؟ لأن العبرة بالمقاصد كما يقول المفسرون ومنهم الشكائر رحمه الله ومنهم ذهلا والكثير حتى النووي يقول يعني من ذبح لولي ولو سمى الله فهي حرام وهو مشرك بالله وإذا نوى التقرب والتعظيم لهذا الذي قرب له فهو كافر ومشرك مرتد يقول هذا نعم يبقى مبتدع ضال إذا هو ذبح فقط لله وقال انني ذبحت هنا لان العباده هنا مقبوله هذا مبتدئ ضال خبيث اقول هذه الذبيحه حرام ولو ذكر رسول الله عليه والدليل ان سيدنا رسول الله صلى جاءه رجل فقال يا رسول الله اني نظرت ان اذبح ببوانه لكان في قبيلتهما فقال صلى الله عليه وسلم هل هناك عيد للمشركين؟ قال لا هل هناك وثن؟ قال لا هل هناك واخذ يسأل يجيوا له سؤال يقصد به غير الله هناك؟ قال لا قال أوفي بنظرك إن الرجل قصد أن يذبح هناك ويفرق ويوزع اللحم على تلك المنطقة هكذا الذي أرى فقال أوفي بنظرك هذا الرجل مسلم. ومعناه أنه ولو أنه مسلم ويذكر اسم الله عليها فإذا ذبحت هناك وكان هناك متقرب فيه لغير الله عز وجل لا تنفق المهم يا إخوان يقول الله عز وجل يامرنا على لسان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي يعني صلاتي وعبادتي كلها وخصوصا الصلاة والذبح أنا أقصد بها وجه الله ثم يقول ومحيائي ومماتي حياتي وموتي حياتي أربطها بربي وخالطي وأخضعها وأجعلها تخضع لمنهاج ربي أكلي وشربي ونومي نظري وسمعي وكلامي ومشي وعملي كل ذلك اخضعه لمنهاج ربي بيعي وشرائي زواجي وتربيتي لأولادي ومعاملتي للوالدين ولأصدقائي وجيراني علمي وعملي تفكيري توجيهاتي كلها اربطها بمنهاج ربي يعني أنا عبد ذليل لله سبحانه وتعالى لا أفعل شيئا لنفسي كل ما أعمله فهو خاضع ليه؟ لما أمر به ربي ولما خطه سبحانه وتعالى لي محياي ومماتي لله هذه محياي ومماتي كيف؟ مماتي يعني موتي ساجعلها تحت مجهار ربي حسب ما يرضيه سبحانه وتعالى انا احيا حسب ما خطى لي ربي وحتى موتي أطلبه من سبحانه وتعالى تكون على خط يرضيه سبحانه وتعالى اموت في سبيلي واموت على اعمال ترضيه وحتى بعد موتي اخلف اشياء يأمر بها سبحانه وتعالى فحتى وصيتي وحتى ما أطرفه بعد موت ما مماتي ونكتب ما قدموا وآطارهم حتى هي كلها ها؟ ينبغي أن تكون مقصود بها وجه ربي وعلى طريق ترضيه سبحانه وتعالى إذن حياة الإنسان ينبغي أن تكون خاضعة لله جلستنا نظرتنا سمعنا يعني تربيتنا لاولادنا بيعي، شيء شراء زواج لقاح شربي، شرب كل هذه الاشياء ينبغي ان تنصاع لما خطه لنا سبحانه وتعالى لان هذه الشريعه جاءت من هاج لحياه الانسان هذا معنى قوله سبحانه وهنا تتحقق العبوديه لله لا يفعل الانسان شيء لهواه ولنفسه ها؟ ولحياته ولنفس لا بل لله سبحانه وتعالى محياي ومماتي لله رب العالمين لماذا لانه رب العوالم فانا من جمله هذه العوالم فهو سبحانه وتعالى انا خاضع لتربيته فلا اعمل شيئا لسواه لله رب العالمين لا شريك له معنى انك اذا صغت حياتك على منهاج غير منهاج ربي تكن قد اشركت بالله اذا انت سرت في الدنيا على هواك وربيت نفسك على منهاجك انس كيف تريد وكيف تشتهي فانت قد اشركت بالله لان المربي وحده اشبهه لمن تعمل وجميع ما تعمل ينبغي ان يكون على ضوء شريعته اذا لم يخضع لله سبحانه وتعالى فلقد اشركت بالله حتى في عينك وسمعك وبصرك وكلامك وعملك بيدك ومشيك وزواجك كل هذه الاشياء اذا لم تخضعها لله تكون قد حكمت غير الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون والكفر دركات كما ان الايمان دركات وَمَمَاتِ لله رب العالمين لا شريك له ثم يقول وبذلك امر هذا الذي اقوله ليس اختراعا مني وليس هيبا مني بل ربي امرني بهذا قل هذه سبيلية أدعو إلى الله على بصيرة والبصيره من أين؟ من الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني وسبحان الله وما أنا من المشركين إذا المؤمن الكامل هو الذي يعطي العبوديه الكاملة لله لا يتصرف شيئا في هذه الحياة إلا تلق ما رسم الله وهذا هو المرض بالحياة والنماد لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أول من يستسلم لله ويستجب وينقاد لشرع الله أنا من هذه الأمة أول مؤمن في هذه الأمة من هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أقول قد يكون هو الأول بالاعتبار العام أفضل الأنبياء وأشرف الأنبياء وأجل الأنبياء في ميزان الله من هو؟ هو سيدنا رسول الله كل مؤمن من أعلى إلى أدنى الرقم القياسي الذي ضربه بالعبود لله من هو؟ أنا سيد والذي آدم يوم القيامة ولا فخر فالسيادة أفر لي أفضل له لان العبوديه الكامله والرقم القياسي الذي أخذه في هذا السباق هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكان ايضا بهذا الاختبار أن انا اول المسلمين يعني من الس... أنا أول المسلمين يعني من استسلم غايه الاستسلام واخذ في ميزان الله قلنا قسم الصدق في درجه الاستسلام فكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اشرف الانبياء وسيله الذي ادم على الاطلاق نعم وانا اول المسلمين قال سبحانه كل مره اخرى هذه ثالثه اعطى كلنا امر بان يشكر ربه في ان الهمه لتوحيد العقيده ثم توحيد العباده ثم توحيد الاتجاه والمصدر فقال قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء من كان اذا كان هو رب العالمين فاغير الله ابغي ربا يملك امري ويتصرف في شؤوني ويرعاني ويحميني ويربيني ظاهرا وباطنا ويعتني بحياتي أغير الله أبسغي ربا وما قال أتخذ ربا أبسغي أطلب ربا مبالغة في هذا النظر يعني لا أطلب ولا أبسغي ربا سواء من الذي يرعاني من الذي يحميني من الذي يحفظني؟ من الذي يكلأني؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن؟ إذن تتخذ ربا سواه؟ تعتمد عليه؟ وتسجد أمرك إليه؟ وترغب إليه؟ وتنيب إليه؟ لا هل هناك أحد سواه يقوم بهذه الأشياء كلها؟ لا ابدا اذا ربي الذي اسند اليه اموري واعتمد عليه في شؤون حياتي وان يضع لي منهاجي هو ربي لانه هو الذي يامر هو الذي ينهى هو الذي يحلل هو الذي يحرم والذي يحكم فاتحاكم الى شرعه واحكم بشرعه اما ان اتخذ ربا اخر والها اخر فخبت وخسرت لهذا قال أفغير الله ابغي رباً والحاله هذه وهو رب كل شيء هذا يقول العلماء باب الإمام يعبره علماء الأصول يقول إذا ذكرت جملة بحيث لا محل لها إن لم تكن علة هذا يقول باب الإمام أي تشير إلى أنها هي العلة يقول أغير الله أبغي رباً هذه وهو رب كل شيء أتخذ غيره ربا لا ابدا بل من أتخذ ربا ربي ليه لأنه رب كل شيء العالم العلوي والسفلي الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين البشر والعجم ما في الارض جميعا وما في السماوات من الذي يقوم بها من الذي خلقها من الذي يحميها من الذي يمسكها من الذي يكلؤها من الذي يمدها؟ اذا كيف تتخذ ربما سواه؟ وهو رب كل شيء هذا الشيء الذي اتخذه ربما ربما ربما ذليل، فقير، محتاج كيف اتخذه ربا ينفع، يضر لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع ولا, ي... ولا يرى ولا يسمع إلا ما الذي يجيب دعوة الداعي إلى دعاء؟ ما الذي يسمعنا؟ ما الذي يقضي حاجاتنا ما الذي يكرم ويعطي حتى يشبعنا من الله سبحانه وتعالى اذن اغير الله اعطى غير الله ابغي ربا وهو والحاله هذه وهو رب كل شيء هذا لا يمكن ثم زاد وقال ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى كيف اتخذ غيره ربا وهو سبحانه يحمل كل نفس ويعلقها بما كسبت هي. يحملها مسؤوليات تبعاتها كيف تتخذ غيره ربا وهو الذي يعمل هذه الأشياء جميع أعمالي من الذي يحاسبني ويحملني مسؤولية عملي؟ هو سبحانه كيف تتخذ غيره وأنا غدا مربوط أمامه أساق شوقا للحساب كيف تتخذ غيره ربا ما يمكن أبدا وأنا أساق ويحاسبني فوق ثم يقول ولا تزر وزر تزر كل نفس ما عملت خير أو شر، قليل أو كثير كبير أو صغير جميل أو حقيق لابد أنها هي المحاسبه وما هناك أبدا نفس أخرى تتحمل عن أخرى كما كان المشيكون يقولون اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم العظماء الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتصلون بأولئك الذين امنوا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يقولون لهم ليه سبع فكانوا يحدثونه بهذا الإيمان وأن هناك بعض النشور وأننا محاسبون ومناقشون وهذا العالم وهذا الكون الكلم كله بجد الله وأن هناك يوم سيبعث الله في يقولون لهم تسبع سبيلنا و نحمل خطاياكم إذا كان هناك بعض نشور وهناك من المشركين من كانوا يؤمنون بالبعث عن يقول اذا كان هناك بعض نشور فنحن نتحمل جميع اعمالكم فيقفين في هذا الله عز وجل ويقول ولا تكسب كل نفس الا عليها كسبك انت تتحمل المسؤولين شر زنيت من الذي يعاقب على زناك سرقت من الذي يعاقب على سرقتك قامرت من الذي يعاقب على قمارك وهكذا كل الاعمال انت المسؤول قد يقول قائل مثلا اقرأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الميت يعذب بما نيح عليه قد يقول قائل مثلا الميت قر رسول الله ما الميت حين يموت وينوح اهل عليه يعذب بسلك النياحة والنياحة من عمله وهو يعذب كيف والله يقول ولا تكسب كل نفس إلا عليها فإذا فعلت جريمة فهي المعاقبة على تلك الجريمة ليه؟ ما نجوابكم نقول اسمع هذا الذي يعذب بما نح عليه أحد أمرين كما يقول الشيخ الأسفل سبيل رحمه الله إما أنه كان يس عنده عادات تقارب يعني هكذا نياح موجودة كانت في وقته وكان يقر أهله على هذه النياحة ويسكت عنهم فإذا مات وناح عليه عذّم ليه؟ لأن هذه الجريمة من كسبه لأن الإقرار على الشر شر وصاحب الشر ينال شرها وجزاء شره فإذا كنت انسى أولادك متبرجات بناتك أو يعني أولادك منحرفون منحرفون يتحسون الحجيج ويشربون الكمور ويتعاطون الزنا والشر وهكذا وانت ساكت ما حركت ساكنا أو اهملتهم حتى فسقوا وفشروا وانخرط العقد فاصبحت الأسرة مشتتة خلاص بسبب اهمالك جميع ما يقترفون من جرائم أنت الذي تتحمل فكذلك هذا الميت يعذب بما نيح عليه بحيث كان ساعته جارية وهو ساكت وما خير وما بدل ما أمره لنا يعذب لنا يعذب هذا مقبول الحديث أو المراد يعذب يعني مثل ما نقول نحن إذا كنت ساكن مثلا في بيت أنت مريض والآخر يعني قرب قرب قرب سكنات عنده تلفزيون، عنده صراخ، وعنده عنده عرس، والضجيج والندس، متى ما يفعلون في الأيام دي العرس؟ يعني الحي كله يصبح يعني بات، قلت كله قلة، ما ينام، كله ضجيج، كله صراخ، كله ولات، مصائب، ما في عدنا، هذا شر لنا، هذا شر، هذا فما ينام، يعني بحال قريب ينال من قريبه، يؤذيه الميت يعذب معنى العذاب العذاب هو العذاب الأخروي لا العذاب بعذاب المصاحبة والمجاوره وإن كان مصيبة هذا العذاب ينالها إيش؟ هذا الذي يتسبب في العذاب؟ من سمي الله يفعل هذا الاحتمال إينا. وكذلك أيضا ورد في الحديث أن الولد الزنا ليس عليه من خطيء ليس عليه من شيء ما يتحمل ها من خطيئة يا ابو اي شيء طولة الزنا يصبح أن يكون إماما إذا كان ها مؤمنا بالله صادقا في دينه مخلصا لشريعته آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر يصبح <تصفيق> صالح ولا لا يصبح من الصالحين ولا لا إن أكرمكم عند الله أنسبكم أعرقكم نسبا أشخال أتقاكم فإذا كان أعظم تقوى وأفضل تقوى بيكون أفضلنا ولأنه هو الذي الزنا كذلك لا؟ لأنه هو الذي فعل الزنا لا ولا تكسب كل نفس إلا عليها ثم يقول ولا تزيروا وازره ويازرة أخرى نفس وازره ما وازرة أي يعني آثمة هي آثمة إثما كبيرا يمكن أن تتحمل اسم أخرى قل هو, قل هو دخل جهنم دخل جهنم هره اللي عنده شعليك كبالي هو دخل خلاص يوم فضلي واللي عنده شعليه جبل واش كينانه لا ما ماذي ولا تزر وازرة وزر أخرى إذا هذا الإله الذي يعامل البشرية هذه المعاملة كيف نتخذ غيره إله؟ كيف نتخذ غيره ربا؟ ونحن قد بعد قد سنبذل أمامه ويحاسبنا ويحملنا مسؤوليات أعمالنا كيف نتسخل غير أو رب ثم بعد هذا قال ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تصدبون ثم الرجوع والمصير في النهاية إليه ثم إلى ربكم أيضا هذا الذي يرب رباكم وهذا الذي سيطرت الربوبيه عليكم انكم مساقون سوقا اليه دون غيره ثم الى ربكم لا إلى غيره مرجعكم ومرجعكم هنا اسم مصدر او مصدر وهم اسم المفعول يعني ترجعون مضافله الى مفعوله ترجعون ما ترجع من بنفسك لا تساق سوقا تسوقك الملائكه مربوطا الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تصليدون تفاجؤون بهذا النبأ اشهوه جميع الخلافات كانت كنتم في الدنيا ترجع اليك يفسلون في هذا الحال فنحن سبحانه بيننا خلاف ولا لا بيننا خلاف بين بيننا وبين اليهود خلاف من الذي يحكم عليه يفصل في هذا الخلاف من الذي يعلن الحق المحق من المبطل الله بيننا ومننا صار خلاف لا لا ما في لا بد أن الله هو الذي يفصل في هذا الخلاف إلا هم إلى ربكم أرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تصالفون أنا اتخذ إلها وربا سواه ونحن سنساق إليه فينبئنا بما كنا فيه نفسدين نحن والشيوعيون مختلفون لا لا ما الذي يفصل في هذا الخلاف ما الذي يبين المحق من المبطل بيننا وبين الشراكيين خلاف لا بيننا وبين العلمانيين خلاف لا بيننا وبين القوميين خلاف لا بيننا وبين التقدميين خلاف لا بيننا وبين الجماعات خلاف لا ما الذي يفصل بعضنا يقول يجوز الاستقاصه بالأولياء والبعض يقول لا ما الذي يفصل في هذا النزاع بعضنا يقول يجوز آه، القراءة على الجناح، القراءة على الموسى، وبعضه يقول لا يجوز، بعضه يقول يجوز، بس في رب الأعياد الحلالية، وبعضه يقول لا يجوز. ما الذي يفصل؟ الله. الله. لا تسألون عما أجرمنا، ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا، ثم يفتح ويحكم. بمعنى الحكم؟ ثم يفسح بيننا بالحق وهو. هو تاسحين وهو الفتساح العليم <تصفيق> وهو الفتساح العليم العليم بما فعلناه والفساح الحكيم أو الحاكم بيننا أي نعم <تصفيق> إذن إخواني أنا أتساخذ إلها أنا أبغي أو نبتغي ربا سواه والحال يوم القيامة أمامه وهكذا قال وهو الذي جعلكم خلائف الارض هذه اخرى كيف نتخذ ونبتغي ربًا سواه وهو الذي جعلنا خلائف الارض وسبق ان قلنا الخلافه التي يدعيها بعض العلماء ويقولوا ان الانسان كل الانسان خليفه عن الله قلنا هذه نكرر مره اخرى انها غلطه غلطة من بعد المفسرين فما ورد عن السلف ابدا انهم كانوا يعتقدون ان الانسان خليفه عن الله ابدا وما نسب لابن مسعود وابن عباس ما صح ابدا ولو انه قال احتمالا ابن جرير الطبري الصواب ان الانسان ليس خليفه عن الله وانما هو خليفه يخلف بعضه بعضا كما في هذه الايه فادم كان خليفه اني جاعل في الارض خليفه اي يخلف بعضه بعضا وثم هو خلف من قبله لان الله سبحانه وتعالى منذ كان ويخلق المخلوقات كانت قبل ان يكون هذا الانسان كانت هناك عوالم وكان هناك مخلوقات تلك المخلوقات من تمشي وتنضطر وتنضطر ثم تاتي مخلوقات أخرى وهكذا وهكذا فمن ذو كان الله هو يخلق ومن كماله الخالق انه يخلق من ذو كان ما كان في يوم من الأيام عبطالا من عبطالة كما نقول دائما ابدا ومرضب الخليفة ان يخلقوا بعضكم بعضا وقال في داود ان جعلناك خليفة في الأرض أي خلفت من قبلك وهذه الآية تفسر جعلكم خلائف الأرض جعلكم خلائف الأرض أي يخلص بعضكم بعضا وما يدل على بطلان أن الإنسان يكون خليفة قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ها والله خليفتي على كل مسلم والله في الحديث الصحيح والله خليفتي على كل مسلم اذا الذي يخلص لا يغيب ومن الذي يغيب هو الله الله دائما شهيد الله دائما رقيب لا يغيب ابدا في ففي الحديث الصحيح ايضا يعني في دعاء السفر وانت الصاحب في السفر والخليفه بالاهل وما تكون في شيء وما سدل منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا فالله لا يغيب من الذي يغيب نحن أما الله لا أبدا وكيف يصح أن نقول إن الإنسان خليفه عن الله والإنسان هكذا يفعل ما يفعل الإنسان ملأ الدنيا فسقا وفجورا سفكاً للدماء ونهب للأموال وحسكاً للأعراض يعني ما شاء الله املا الارض نتهناً وخبطاً هذا خليفة عن الله قلت لكم مرات ومرات لو أن انسانا ما ذهب ذهب وترك على مجموعة كلف بها ترك فيها مجموعة من الناس ترك عليهم خليفة له لكن هذا الخليفة ماذا فعل قتل وزنا ويعني ظلم وفسق وفجر وخبث وفعل كل شر هذا الذي جعله خليفا هل احسن ام اساء اساء تعال الله وعده اعوذ بالله كذلك هذا الانسان نحن نرى العالم كله يعجب بالخبث وبالفسق والفجور وبالكفر والضلال وبالمحاربة لله ومعاده لله أهذا خليف عن الله؟ أعوذ بالله والمشيطان الرجيم أهذه مجيئة؟ مجيئة ثانية جميع أعمال الإنسان هي من خلق الله هذا الإنسان بذاته وقوته وإرادته وقدرته كله كل هذا مخلوق لمن؟ لله العالم كله أمام الله كالحب كحبة الخردل في يد أحدكم قريب منه يرعاها ويحميها ويحفظها ويتلاها ويقوم بها كل ما سمعتم هذا غائب ولا حاضر حاضر كنا نقول غائب متى غاب الله حتى جعل العلماء والله خلقكم وما تعملون حتى اعمالكم مخلوق لمن لله كيف يكون ها؟ أعمالكم مخلوقا لله وانتم قائمون بالله لولا الله ما, ما كنتم ولولا حماية الله لكم ورعايته لكم وحفظه وكراع لكم والله لكم احلنتم والكون كله لفني كيف يكون هو غائب وهذا الإنسان يعنى عنه هذا ما لا يصح أن يقال أبدا وقد ألف بعضهم تأليفا تأليف في هذا الموضوع ورد ردا عنيفا على دعوه ان الانسان, كل الانسان خليفه عن الله واقام الحق الحقيقي ومن اول ما كتب في هذا الموضوع ابن سيمي رحمه الله وقال ان هذه العقيده و ان الانسان خليفه عن الله اصلها ما ياتي من عقيده الحلوليه والاتحاد عقيده شركيه عقيده الحاديه والعياذ بالله كما ذكر ذلك في مجموع الفتاوى وفي الفتاوى الكبرى ايضا المهم لا يمكن ابدا أن نتخذ أو أن نبتغي ربا سوى الله والحالة هذه هو جعلنا خلائط الأرض ثم قال ورفع بعضكم فوق بعض درجات انظروا احنا متس... نحن متساوون ما نحن متساوون بعض فوق بعض واحد عالم واحد جاهل واحد غني واحد فقير كذا ولا لا وحتى الغنى فيه تفاوض والفخر فيه تفاوض والعلم فيه تفاوض والفكر فيه تفاوض والاتجاهات فيها تفاوض البعض منا سليم والبعض مريض والمرض فيه تفاوض والسلام فيه تفاوض. إذا هذا التفاؤل الفكري، التفاؤل الإيماني، التفاؤل الجهادي، التفاؤل الدعوي، التفاؤل في الأخلاق، في الأخلاق، في كل شيء. ما الذي جعلنا متفاوتين؟ الله سبحانه وتعالى. لماذا خلي يملوك؟ هذه الغاية. وفي الآية الأخرى يقول نحن قصمنا بعطنا. ب... بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليش يا رب خلي يتساخذ بعضهم بعضا صغريا فاليوم يقولون الانسان اجتماعي بالطور انت عندك خضرة وما عندك لحم لابد انك ساتي بفلوس من الخضرة وتطيع لصاحب الله متنال الله وهذا يعطيك اللحم لينال ما عندك من خدر هذا بناء وهذا خيار وهذا حداد وهذا نجار لابد هذا متوقف على هذا وهذا متوقف على ذلك وكلاهما متوقف على الثالث والثلاثة متوقفون على الرابع وهكذا يمكن أن نعيش نحن لوحدنا؟ أنا أريد أن أذهب إلى البادية واعيش لوحدي. يمكن؟ قصني أولا قصني أسخد قصني أسخد بينش باللقيء، اسمع الدلوقي، هذا لا لا، سنأكل بينش وهكذا وهكذا. إذن ليتخذ بعضكم، ولو كان غنياً كان، بل غنيه بلغ، لا بد أنه متوكم عن الصغير، خصو يبني غنيته يجيب البني، يجيب البني، هو ويش يجيب البني؟ سلاج، سوسيمو، أقصون عمد ايش يعني الحديد او خصو يعني اشياء وبعدين, وبعدين خصوه. خصوه نعمل او بعدين خصو خصو انا السباق او ايش اللي يعدل الجرانيت وخصوا إيه ايش اللي يعدل الجبس وخصوا خصو اشياء كثيره وهذا حتى يعمل هذه هذه الاشياء ولو صغيرا خصوا اشياء اخرى وهكذا العالم كله متوقف بعضه على بعض, بعض. ليتخذ بعضكم بعضا سحرية يصخروا فكذلك هنا قال ورفع بعضكم فوق بعض درجات لماذا يا رب قال ليبلوكم بش يختبركم ويمتعنكم هل تشكرون أم تكهرون هذا اللي اعطاه نعمة اعطاه نعمة المال ينظر سبحانه اعطاه بش يشوف واش يشكرون ويكفر وهذا اللي اعطاه البقرة شاء لك فاش ينظر واش يصبر يذجر ويكفر كذا ولا لا وهكذا وهكذا اذا ليمنوكم فيما اتاكم ثم بعدها قال ان ربك سريع العقاب خصه سبحانه وتعالى بهذا الوصم من الربوبيه كان الربوبيه خاصه به ان ربك يا نبينا سريع العقاب وانه لغفور غفور الرحيم اذا كان ربنا هو الذي يعاقب وهو الذي يغفر وهو الذي يرحم كيف نتاخذ ربنا كيف او نبتغي ربا سواا اا غير الله ها ابغي ربا وهو رب كل شيء اا غير الله اتخذ وليا صاطر السماوات والارض وهو وحده يطعم ولا يطعم فينا السهل وغير ربنا إذا أفق الله ابتغي ربًا وهو رب كل شيء لماذا قال لأنه سريع الحساب إن ربك سريع الحساب سريع سريع العقاب إن ربك سريع العقاب إذا أراد أن يعاقب سواء في الدنيا أو في الآخرة يحتاج الى ان يجمع الالات ويستعد كالاخير اخذ وجه الساعه يستعدون ابدا اذا اراد عقاب امه في لحظه اقرا من إنما انما امرنا لشيء اذا أردناه ان نقول له كن فيكون ان ربك سريع العقاب سواء في الدنيا او في الاخره سريع العقاب ولو الناس ترى يعني سبحان الله هؤلاء الذين يفجرون ويفسقون ويكفرون ويحاربون الدين يا ربي ما ستعاقبون يقولنا العقاب سريع إن شاء الله سريع آزم كل ما هو آزم قريب. قريب. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم سبحان الله الأولى ما أكدها أكدها فقط بإنه لا بالله والثانية أكدها بإن ولا وإن ربك لغفور رحيم لماذا؟ لأن الرحمة من ذاته والمغفرة من ذاته والعقاب عرضي لأن الله خلقنا ليه واش يعذبنا ويحرقنا ويتفرج علينا؟ لا ليه خلقنا؟ ليكرمنا ليرفع قدرنا ليعلي شأننا خلقنا وبنى لنا دارا فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم كتب رسالة وأرسل رسولا ليبلغها دعوة فضل لهذه الدار إنه من ياتي ربه مجرما فإن لو جهنم له ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار وخالدين فيها وذلك جزاء متذكر فيقول العلماء في الإهماع إن العقاب عرضي لمن أبع كل الناس يدخلون الجنة خلقهم للجنة خلقهم للرحمة خلقهم ليش للعبادة والعبادة تجر ايش جزاءها شو الجنه الجنة ونائمة إذاهم انحرفوا هذا العرض ولكن هذا هو السبب ولا معصية لن المعصية عرضية والغاية شو هي هناك من سبحان الله هذا هو السبب والعمل والعمل المغفرة والرحمة لأنها والعمل والعذاب والعمل لم والعمل هل والعمل والعمل والعمل والعمل والعمل مع العذاب مع الغضب والعمل كل والعمل والعمل والعمل يغلب. تصارع العذاب الغضب والرحمة اشك اللي يغلب? الرحمة الرحمة الله سبحانه وتعالى خلقنا رحمة صيح اول ما كتب القلب لما سبحانه وتعالى خلق الكائنات وخلق القلم قال كتب مجموز ما كتب اشك ما امر يكتب ايش ان رحمة صيح صبقت غضب <تصفيق> نعم ان ربك سريع العقاب وإنه لغفور, لغفور رحيم. هنا سرغيب و هنا سرهيل. والقرآن كله سرغيب و سرهيل. نبي عبادي أني أنا نبي عبادي الرحيم. أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الاليم بشاره و نذارا. سرغيب في الخيرات. والرحمات وترهيب ايش؟ ترهيب من المنكرات ومن الاسباب العذاب أيوة ان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لا سريع لا شديد شديد ربك شديد اذن ترغيب وترهيب هكذا وسبحان الله هذه الصورة الآن اختتمت صورة الأنعام. الانعام هذه صورة الانعام نحن فيها مدة مديدة تقريبا ساعة ابتديت بالحمد واختتمت بالرحمة والمغفره إشارة إلى أن هذا الإله العظيم ينبغي أن نحمده وأن نثني عليه وأن نلهج بذكره وأن نحمده بصفاته رجاء مغفرته ورحمته ومن فضله سبحانه أننا مهما أذنبنا ومهما تمردنا على الله إذا نحن رجعنا قبلنا ولا رفضنا قبلنا وإني لمن طرق بابا لمن جاء خاضعا مستسلما نادما متضرعا متذللا طارقا الباب باكيا نادما لما قد علم صدر منه اذا ربنا يدعونا يدعو المتمردين ويدعو المذنبين ويدعو المنحرفين الى التوبة لينالوا الرحمه والمغفره لهذا ختم هذه السورة بقوله سبحانه إن ربك لشديد إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بعد هذا ندخل أو بركات لكم ندهل, ندهل الأسئلة حبق المجتمع حبق المجتمع وعن الأسئلة إن شاء الله نعلم أنه, نهت. الأسئلة إن الله نهت. أنه نهت. الأسئلة من الأسئلة مجموعه كبيره نحاول نقرب اليه اللهم وفقنا جميعا لله ورسوله الاول يقول ما هي شروط لا اله الا الله وقول لا اله الا الله حتى تقبل من صاحبها وحتى تكون مفتاحا للجنه والمفتاح طبعا له اسنان وهذه الاسنان اذا لم تتوفر وتكون كما رسم الله لا يمكن ان تستعله أن يفتح لك هذا المفتاح اذا لا اله الا الله ليس كل من قال لا اله الا الله هكذا يدخل الجنه لا الناس على لا اله الا الله محمد رسول الله دخل الجنه ما بها ولكن لا بد لا شرط الشرط الاول ان يكون قائلها عالما بمعنى ماذا ينفي وماذا يثبت لأن لا إله إلا الله هنا نفي وإثبات ماذا نفيت وماذا أثبت لا بد أن تعلم نفيت الألوهية عن غير الله وأخذتها لله دون سواه لا بد من العلم بمعناها والألوهية معناها ها معناها معناها العباده والطاعه الاله والمعبود المعبود يعني لا اله معبود ولا مطاع بحق الا الله اذا نفيت الطاعة كل الطاعة والعباده كل العباده عن غيره واسبتها له اذا تبرات من سواه واعطيت الولاء له فالولاء والبراء لا بد منه إذا العلم فعلم الله يقول فعلم أنه لا لا بد أن تألم مجرد أن تقول أنه أن تألم لا بد من العلم إذن الشرط الأساسي هنا هو العلم ثم اليقين الشرط الثاني اليقين يكون يعني خارج لا إله إلا الله من الأعماق ما فيه شك ما في اللبس ما في هالهلا شنو عمل هذه الألوهية التي أثبتها لله ونفيتها عن سواه يقين أخي بالقطع خلاص ما فو؟ إذا اشتغلت الأول شنو؟ العلم هذا السؤال يهمني والله يا ترى أهمني كثيرا لأنه لا بد أن نقوله لو بدون سؤال ولكن إن شاء الله من يسير طريقي السؤال إذا الشرط الأول العلم بمعنى لا إله إلا الله لا كم الإنسان يقول لا إله إلا الله وهو يهدم لا إله إلا الله ليه لأنه جاهد بمثل لا إله إلا الله هو يخدش لا إله إلا الله ويخرف لا إله إلا الله هل سيارة سيارة عنده أحد الوعاء يحمن البنزين كذا هذا البنزين إذا كم تقول يبقىش البنزين تقص يبقى سيارة تذاهبا ما شو جذب البنزين بنزقه، وين مخرب، إشكارا مخربه، كذلك لا إله إلا الله، كم من إنسان يهدم ويسخم؟ لا إله إلا الله. إذا الشرط الأول العلم، الشرط الثاني اليقين، الشرط الثالث القبول، القبول والرضا بهذا الإله العظيم. انك تحبه محبه فوق الطاقة فوق كله بالرضا انت عن طواهن ما قلت لا اله الا الله رغم انذك قهرا قسرا لا عن قبول انت تقبل بقلبك بقلبك بصدرك الرحم وفتحت قلبك للا اله الا الله عن رضا وقبول ثم القياد الكامل لمعنى لا اله الا الله فلا اله الا الله تعني اعطاء الولاء لله فتطلب منك ان تنقاد لما تقول قلت لا اله الا الله هذا الاله وحده هو الله فأعطي كل ما تتطلبه لا اله الا الله, إلا الله كل اعمال كل انواع العبادة لمن تعطيه لله سبحانه وتعالى لا بد ان تخلص في ذلك اذا هذا الشرط الاول قلنا جنون لا الشرط الثاني يقين. اليقين الشرط الثالث قياس من الشرط الرابع قبول الشرط الرابع علم الشرط الخامس الاخلاص المنافل الشرك يقول شي عندك شي حد سأعطي شي نوع من أنواع الألوهية كتسبح لغير الله وكتدعو غير الله وكتسبح لغير الله. الله. الله شي نوع من أنواع العبادة لا بدك تخلص كل كل أنواع العبادة تخلصها لله ما فيها شركة ما فيها شركة مخالفة الزيت إذا كان نخلص والدي والبنزين ذاك مخلط واش نعمل سرير سيارة مخلط بشيء بشي الكراسة أو اللي يدور ها وش بشيء وش سه؟ العسل ذاك مخلط بال بالعسل تردي ولا بالسكر؟ أش هذا العسل هذا دي عسل ما إذا نقصد الإخلاص في لا إله إلا الله ثم الشرط السادس الصدق، لا يوجد شيء كل المنافقين يقولوا لا إله إلا الله وجعله وقلوبهم ما فيها شيء من لا إله الا الله تروننا خاضعون الله الذين آمنوا وما يخاضعون الله صلى الله في قلوبهم مرض لا بد من الصدق الصدق لا إله إلا الله ما في كثير ما في غيره <تصفيق> ثم النهاية المحبة يكون هذا الإله العظيم هو أحب شيء في الكون كله هو سبحانه وتعالى ما في لأنه شف المحبة أيضا يخده بلا إله إلا الله الله عندك اعز وأحب من مالك ومن ولدك ومن وظيفتك ومن ذاتك ومن, ومن حياتك كله أحب وأعز منك والله أعلم إذا لا إله إلا الله هذا ما ثم سؤال آخر يقول امرأة كانت مريضة في الشهر في شهر رمضان ولم تصوم الشهر كله وتوفيت فماذا ثمذا يفعلون لها أولادها هذه كثير من الصحابة منهم ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما أغيرهما يقولوا من الأفضل أن الإنسان إذا مات عليه الصوم من الأفضل أن يفدي أهله عنه أما من مات عليه الصيام صام عنه وليه هذا خاص في النظر الذي يكون في الذمة أما رمضان من مات عليه رمضان أهله ها يفدون عنه وكذا يطعمنا عن كل يوم المسكين انا اقول هل هذا الحديث صحيح وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في نصاعه لا تركعه من الليل او نهار وتشهد مع كل ركعتين سيد تشهد في اخر صلاتك فاتني على الله عز وجل وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ وان تساجد فاتحه الكتاب سبع مرات وآية الكرسي سبع مرات وقل لا إله إلا الله ذو لا شريك لا أهلا ومن ثوره وعلا كل شيء قدير عشر مرات يعني تساجد ثم قل اللهم من أسألك بمقاهد العز من عرشك ومسها الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وزدك الأعلى وكلمات التامة ثم سلحة جسك ثم رفع رأسك ثم سلم يمينه وشماله ولا تعلمها سفهاء فإنهم فإن فإن من يدعو بها يستجابوا له رواه الحاكم عن المتعوب وقال أحمد بن حرب جربته ويجبته صحيحا إبراهي بن علي قلت جربته ويجبته صحيحا والحاكم قال لنا زكريا, قال لنا زكريا هذا الكلام هذا الحديث موضوع هذا الحديث باطل لأن القراءة في السجود أو الركوع نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثم نص العلماء لأن هذا الحديث دقيق. ثم يقول السائل هل يجوز للمسلم أن يتزوج من كتابية مسيحية كانت يهودية؟ ثم هل يمكنه العيش معها طول حياته؟ رغم عدم في ناقيا للإسلام مرات ومرات قلت لكم إخواني إن الزواج بأهل الكتاب بالكتاب يهودي يهو النصرانية يجوز إذا كانت الدولة إسلامية وهي تحت الزمة وهي تحت الزمة يعني تؤدي الجزية ما كانت حربية الدولة إسلامية وهي ترفض في ها تحت الديانه الاسلاميه وتؤدي الجزية فهذه يحكمها الاسلام ويسيطر عليها الاسلام فهنا يجوز تزوجوا باليهوديه او النصرانيه اما اليوم ما يجوز لماذا لان اليوم ولو في البلاد الاسلاميه بل في البلاد الغربيه اذا تزوج الانسان بيهودية او نصرانيه وانجب معها اما انه طلقها او مات عنها الأولاد من ياخذهم ومصير هؤلاء الأولاد ماذا؟ حتى إن كانت نصرانية نصروا وإن كانت يهودية هودوا ولو في البلاد الإسلامية إذا حرام ألف حرام وقد يكون يريد إذا تزوج الإنسان من يهودية ونصرانية هذا إذا كان مسلما ملتزما فكيف إذا كان مستطر مثل هؤلاء المستطرين نعم ثم يقول الاخ كيف نتزوج على طريقه النبي صلى الله عليه وسلم من اختيار الزوجه الى مراه الزواج اذا أردت ان تتزوج على الطريقه الاسلاميه وتعيش حياه اسلاميه في هذا الزواج وكيف الزواج الاسلامي وكيف وكيف وكيف, وكيف فعليك بقراءه كتاب تحفه العروس الاسطنبولي هو كتاب في بابه أو كتاب الزفاف عن الزفاف للشيخ الألباني وغيره من كتب هذا الباب وخذ كتب كثير في هذا الموضوع. ثم سؤال آخر يقول هل من السنة الصلاة في موضع والانتقال إلى موضع آخر لمن أراد أن يصلي النازل نعم فيه احاديث على ان إذا صلى فريضه في مكان إذا أراد أن يتنفل فعليه أن إما أن يخرج وإما أن يتكلم يصلي في موضع إذا تكلم صلي في موضع إذا خرجت من رجع صلي في الموضع الذي ثم فيه الفريضة أما لا فينبغي بغي أن تتناهى قليلا ليشهد لك ليشهد لك المكانات ثم آه يقول أخ ما هي الحالات التي يشرؤ فيها رفع اليدين في الشعاع الحالات كثيرة من دعاء الاستسقاء الرسول صلى الله عليه وسلم كان يا يستسقي ثم يرفع يديه ويقلب الردال على الله عز وجل يقلب الحال وكان عليه الصلاه والسلام في عرفات يرفع يديه وفي رمي عند رمي الجمار الجمره الاولى والثانيه والثالثه وفي كلها كان يرفع يديه عليه الصلاه والسلام وكان يرفعوه عند يدي عند الصفا وعند المروه وعند البلجزم وفي حالات كثيرة وكثيره وفي المقبرة رفع يديه على السلام في حالات كثيرة حتى يقول الشوكان انه ووصلها التي ثلاثين 30 ثلاثين إلنا 30 مرتين حتى او شوط غنوث حتى عندنا ن differ رفع يديه على السلام هو هو شوط رفع يديه على السلام لا رفع يديه إيه. ثم سؤال آخر يقول ما صح هذا الحديث الذي رواه الإمام التبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه قال جزى جز الله محمد عنا ما هو أهله فإذا قال ذلك فقد أتعب سبعين من كتب الملائكه الملائكة يكتبون له توابا موضع ثم سؤال اخر تقول انا زوجة زوجي لا يغتسل من الجنابة وعندما يسيني ارفضه لانني أكرهه وانتيابة على ذلك فانه يترك الصلاة. فالصلاة يكون ولا يعمل ولا يعمل يعني عاطل. اردين بالبلوز بلا مرببين. وانا عامله في مصنع الى اخره إلى فانا اعيش في جحيم فتقول فما حكم الشرعات هذه سيده اذا استطاعت ان ترفض هذا الخبيث فلتفعل اما انها تحاول معه حتى يستقيم والا فلترفضه اشتضن مثل البحار وغيره كثير يرزق الله سبحانه وتعالى من هو احسن منه ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرى ويجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب تركه الله عز نعم <تصفيق> الذي لا يصلي خلاله يقول آقنا هل يجوز هذا الاسم وهو علي <تصفيق> تسمية بعلي ورد الناس يقولون علي هو الله سبحانه وتعالى وهل يجوز أن يسمي, أن يسمي كوثر لقد يتعالنا عقناك الكوثر لا علي علي جزء علي بن أبي طالب كان علي أما اسم الله هو العالي في ألب العالي وهو العالي العظيم العالي العالي نعم. اما علي فكان علي بن أبي طالب مسمى فيه فعلي جاهي وما كوثر ففيه تمدح تمدح والرسول صلى الله عليه وسلم كان هنا عنه في هذه الأسمال التي تقصد المذحة أو تقصد الدم فرسول العصر الموارد وجد زراعة ثم برّة والبر, والبر من الضرور يعني أفعه الخير فعن كل هذا الاسم لأنه فيه سمتر فكذلك الكوثر فيه مثل نعطينا ذلك الكوثر الكوثر هو الخير الكثير برّة هو الكوثر سواء فكلاهما متروه ويقول للآخ وهل يجوزه أن يسمى إيه الرشيد رشيد الرشيد الرشيد الرشيد هذا جيد يقول يقول هو انه من اسماء الله عز وجل يقول لوط عليه سبح اصلى قال له اصلى وتامر كأن ترك ما يعبد آباؤنا ان فل في اموالنا ما نشاء لنكنهم عن تصيف في الجلو الميزان و يصلي خالد ادخلنا الدين استياء دل قم شو عيس خالد ادخل الحياة مع الربا دك ادخل الدين استياء الصلاوات كتامور أن ترك ما يعبد أبانا وأن فعل في أمورنا ما نشاء إنك لا الحليم الرشيد. الرشيد. الرهين ليش اسم الله عز وكذلك قال استغفر الله ولا تاخذوني فيه هو قال استغفر الله ولا تاخذ في ذي فيه, فيه أليس منكم رجل رجيم يعني عنده عقل ويتصرف تصرّف حقيقي ثم يقول وهل مشروبات مثل بوكا حلال أم حرام يا إخوان كوكا الحقيقة ما نحل الكوكا ولا نحرمها ما كنا في الحقيقة ولكن قالوا هل حفظنا سمعت إنهم أتوا بكوكا وبالكعبة وأظهروا على أن الكعبة تسجد لكوكا أنا ما رأيت هذا إذا ثبت هذا وكان صحيحا فنبغي ان نكفر بكوكا لأنهم كفروا في الكعبة كفروا بديننا حقيقة إننا ما يكونك وحدها إننا عبيد الآن لمن الغرب ينبغي أن نستقل أن تكون لنا استقلالية في أكلنا وشربنا وكسائنا وتصرفات حياتنا ولكن أين نحن ما يكون وحدها هذه جلاب هذه إذا نبحث من أي سداها ولاحمدها من اين القميص الذي نلبسه من اين ما هو اذا هذه المواد ينبغي محاربتها لأنها من اعدائنا وينتصون بسببها دماءنا وما عندنا فينبغي محاربتها ولكن ينبغي ان نوجد فن عندها نحن ها بنحاربهم الجود بأشياء جيدة بها نحارم منسجاتهم فنحن نسوق هذا مؤتمر القاب اللي استعقده هنا في المغرب من روحرا أشكان زارادو هم ينزجوا ونحن نستهلك ما نسمع وإذا فتحت هذا الباب كل مصانعنا يجب إغلاقه وهم يأخذون منا ما عنده وعلى كل حال إخواني هذا بواسع ثم يقول هل الزريعة من أسحالة الحرام الزريعة الزريعة فيها التشفوه بيه بيه يصحب يفتف يقيل يفتف بدل من يسبح الله عز وجل سبحان الله والحمد لله لا إلهي الله الله أكبر يقرا القرآن أكي سفل. سفل. سفل. نار نعار وليل يوتف مع رم. ثم يقول الاخر اننا نحبكم الله يقول هل العاده السريه حلال ام حرام دائما هذا السؤال العاده السريه يقول اذا مالك داخلك يقول سبحانه الذين هم لفروجهم حافظون المؤمنون من اوصافهم انهم يحفظون فروجهم الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم يعني الزوجه او الامه اللي كانت تخاف الجهاد في سبيل الله فما نمتغى وراء ذلك اللي هرق المدين في غير الزوجة وغير الأمام خلف فأولئك هم العادون فأولئك الذين تعدوا حدود الله اللي هرق المدين من الرجل استغنى بالرجل او المرأة استغنى بالمرأة او من الرجل استغنى في يده او فهنا مالك رحمه الله كيقول كي هذا متعدين حدود الله ومن يسعد حدود الله فأولئي هم الظالمين ثم يقول هل يمكن المرأة أن تزين يديها بالحناة يوم عاشوراء لا يوم عاشوراء ما ورث يوم عاشوراء اش نعمل نسوك ما نحني ونحلي نحلي لا نسوك او شير دربقاد او شير الملكاس او شير صراطه لا اجنب من الصيام ما في لا حنا ولا زياره القبور ولا اي شيء هذه كلها بدع وضلاله ما ادري وحتى الناس وحالكثير من الناس حريم عند الزواج في عاشوره الزوج ما يعقدش وما يدخلش في عاشوره وما ادري وحتى هناك بعض الخرافات على انه اذا دخل الانسان بزوجته في عاشوره وأنجاب في تلك الليلة بنسا مثلا هذه البذرة الاستخلاق مفتدعة هذه هذه عقيدة <تصفيق> السفهاء حتى إن كل بذل كيف يقولوا هذه خلقت يوم عاش وفضت يقولوا إذا بدو عند العذر نأخذت يوم عاشور وهي زنة ثم يقول الأخ كان معنا رجل في صلاة الظهر غورس بكم لأن الأسبوع اللي مجيء إن شاء الله ما غادم كروز. عندنا أسبوع مفصل الثلاثاء الثامن، الثلاثاء والاسبوع الرابع دائما نعطل فيه. بس يمكن هو إن شاء الله لأن دون ما دام كان ملش وياه وأن عياش وياه. فكان نعمل واحد أسبوع ويقول شهر جلسة رحية. يقول كان معنا رجل في صلاة الظهر. وبينما نحن نصلي اذ مرت جنازه يتبعها الهتاف بالتكبير ونحن نصلي وعندما انتهت الصلاه قام هذا الاخ قال اللهم ان هذا لمنكر ثم لم يقم للصلاة على الجنازه فما حكم هذا الرجل يا اخي الكريم لا ينبغي ان يصلي هؤلاء الهاتفون الجنازه كانت تشيع بيت اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بس رفع الصوت في الجنازه حرام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ها الا يرفع الصوت في الجنازه ما ترفع الصوت ما تذكر ما تذكر في نفسي وانت ما شو تذكر الله لا يزال اللي كانوا ترطم في ذكره تمشي تذكر الله لا ذكر ذكر بر في المصير خاتنا و بعد ذلك سنحن محمول على الأكثر والنهاية هو سورة في السراب وتطمر وتطرق لوحدة ما أسميه معك أحد ثلاث أبار ثلاث ذكر والطول الله عز وجل يطلب يطلب يطلب يطلب كل واحد مشغول بنفسه وفكر في المصير أشع مثل الله عز وجل يطلب من هذا الطريق كذلك هذا كان الجلد في عدير رسول الله عليه وسلم وذا من عملتكينا واحد مرة كنا مش احنا كنشيو على جلجه وركبنا واحد الطومبيه واجبرنا واحد واحدين اخرين تما وما عرفونا احنا كنا مسكتين وقتو هما سبحان الله والحمد لله ايوا لا هذاك يعني ضق سبحان الله والحمد هذا هو كيف سيدينا عم كبيري بسيدي طعب اللي تبقى معنا حتى هذا هذه الصلاة نتكلم عن الصلاة صلع الجنازية من حقي من حق الميت لا من حق الهاتفين هؤلاء الحب الهاتفات هذه انت اذا كان هذا السيد رجل مسلم خلاص مونا الله حزي الله كل محمول عشرة انهم في بلاد الإسلام صلّي, صلي عليه وخبر بخير الله عز وجل وهذا نجعتهم وذنبهم واستغفارهم عليهم ليه تخرج ما تخرج اي نعم ثم يقول هناك بعض البوادي لا ياتون بالصلاه كما نراها في المدينه معنى ذلك ان الله يسلمون الله عز وجل الى اخره وياتون المعجولات ويحكمون بالدعاء للموتى يعني بداء بلالات في المدينة فكيف في البديل سؤال آخر إن شاء الله يقول رجل صياد اكترى كفعة غضوية من المسؤولين ليصطاد فيها هل يجوز هل لي أن أصطاد فيها أم لا على كل حال هذا الذي يفعله الغابات هذا منكر يحتلون الغابات ويبيعونها ها ويمنعون الناس منها هذا منكر استيلاء على, الـ على الـ ها؟ لكن أنسى حزباظ إذا إذا, إذا, إذا, إذا, إذا إذا ظلم لا تكون إماعة إن أحسن الناس أحسنتم وإن أساءوا ظلمتم ولكن وطنهم أنفسهم إنهم أحسن الناس فأحسن وإن أساءوا فلا تظلموا ما هذاك شرارا من يدعوا إن لا تأذين والصديق هو والجميع ها من أخذ صيدا تضيح من أثار صيدا أو من قبض صيد المرأة وفض الحديث هكذا هي هيا على كل حال هذا هكذا ثم سؤالين يجدوا على السؤال يقول لأخوه منك المرأة أشد الناس حسرة يوم القيامة هو شاب سمك كان له طلب العلم ولم يطلبه هل هذا حديث؟ أقول ليه سدي حديث يقول هل يجوز للإنسان أن يصلي على الجنازة حوالي ساعة قبل المغفرة نعم في القضاء إنما حالة المغفرة في الصورة والغروب لا يجوز الصلاة على الجنازة أما في غيره في غير ما ذي الله موفقنا جميعا إن <تصفيق> شاء الله وربنا سبحانه وتعالى شهود الله لا إله إلا هو